وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُوَيَّةٍ كَانَتْ وَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍ فَلَمَّا أَحْسُبَ سَنَى إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حق جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتقذناه من لدنا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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم استخذوا من دونه آلهة قل هاتوا